السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين فهذا الله تعالى به من الضلال وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولمّ به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين منتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة المباركة ونحن في أواخر هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم من عام 1435 نسأل الله تعالى ونحن في هذه الليلة أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرغنا أن يقال لنا جميعاً قوموا مغفوراً لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز وأسأل الله أن ينزئكم خير الجزاء على هذا الفضور الطيل وأن ينزئ الإخوة الكرام في هذا الجامع المبارك جامع بالحجر في المسلم في الرياض أسأل الله أن ينزئهم خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاعات أيها الإخوة والأخوات كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أصحابه بأشراط الساعة وكان عليه الصلاة والسلام يخبرهم بناء على الغيب الذي يصلهم من ربنا جل وعلا وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا كما قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أنت قبل أن يأتيك الوحي ما كان عندك مثل هذه المعرفة التي تعرفتها عن طريق الوحي قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس تنقسم إلى قسمين كما تعلمون منها قسم أشراط صغرى ومنها قسم أشراط الساعة الكبرى ونعني بأشراط الساعة يعني علامات الساعة مثل ما تقول مثلا ما هي اشراط طلوع الشمس فتقول مثلا طروع الفجر قبلها ثم بعد ذلك انتشار الـ الـ الـ الاسفرار الجو وان يكون مسفرا جدا وان يظهر الضوء ثم تطلع الشمس اذا جاءت هذه الاشراط عرفنا للشمس بعدها فتقول طيب ما هي اشراطه يعني علامات مثلا مجيء الليل تقول مثلا ان تميل الشمس الى المغيب ان تحمر الشمس قبل غيابها ان يبدأ الظلمة تزداد ثم تأتي بعد ذلك الظلمة الشديدة الليل فكل شيء في الغالب له أشراط له علامات الساعة جعلها الله تعالى لها علامات تأتي لكنها تأتي بغتة هذه العلامات تأتي لكن وبع الساعة النفخ في الصور يأتي بغتة كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه الكلمة هذه الأشراط كثيرة وقد يسر الله تعالى لعدد من أهل العلم أن يجمعها في كتب ويعني يختلفون في قوة هذا الجمع وأيضا في تقسيمها وترقيمها فبعضهم يوصلها إلى خمسين من علامات الصغر بعضهم يوصلها إلى ثمانين بعضهم يوصلها إلى مئة في حسب قدرتك على الجمع من الأحاديث وحسب قدرتك على تصنيفها في الكتب مثل الكبائر مثلا بعض العلم يؤلف كتابا في الكبائر فيذكر فيه من الكبائر مدرى خمسين ثم يأتي واحد آخر من أهل العلم ويؤلف كتابا في الكبائر كبائر الذنوبة يجعلها سبعين ما يعني أن الشخص الآخر اخترق واخترع كبائر جديدا لا وإنما لأنه ازداد بحثا أكثر فوجد أحاديث فيها ذكر لأنواع من الكبائر فجاء وضمها فأذرك ما فات الأول ويسر الله تعالى العبد الفقير وجمعتها فوجدتها وصلت إلى مئة وأحد عشر علامة صغرى أما العلامات الكبرى فهي عشر وقد اتفق عليها أكثر وأهل العلم وهذه العلامات الكبرى العشر هي التي جعل الإخوة فيها هذه هذه الدورة المباركة العلامات الصغرى كثيرة بعضها وقع في أهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول عليه الصلاة والسلام أعدد ستا بين يدي الساعة موتي فجعل موته عليه الصلاه والسلام علامه من علامات الساعه طيب في علامه قبلها من علامات الساعه نعم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه قال بعثت انا والساعه هاتين وقرب بين السبابه والوسطى في المرجعه صلى الله عليه وسلم موته ايضا علامة من علامات الساعه وعد علامات الساعة الكثيره قد يقول يقول بعضكم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدت أنا والساعة كهاتين وبينه وبين الساعة إلى الآن أكثر من 1400 سنة أي كهاتين فنقول جوابا عن ذلك علامات الساعة تأتي قريبة منها لكن عمر الدنيا طويل عمر الدنيا طويل لو لو حسبت من عهد آدم عليه السلام كم عمر الدنيا لو وجدت آلات السنين أو ربما ملايين السنين الله عز وجل أعلم بذلك فهو إذا جئت وأخذت الدنيا كلها من عهد آدم إلى قيام الساعة ثم نظرت في هذا الخط الطويل أين بعثت النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدته قبل الساعة بقليل فلما يقول لك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة مثلا ألف سنة ألف سنة ثلاثة ألاف سنة أربعة ألاف سنة هذا قليل جدا بالنسبة لملايين السنين التي سبقته فهمتم المراد فلما يقول بعثت أنا والساعة كهاتين يعني بالنسبة لمقدار طول الدنيا انا والساعة قريبون من بعض وفعلا بعثه وهو الساعة كهاتين وموته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى طبعا وذلك لأن المقصود بالعلامات الكبرى هي العلامات التي إذا وقعت العالم كله يعلم بها وتقع في العالم كله لكن في علامات يعلم بها بعض الناس دون بعض يعني مثلا لما يقول لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كثرة الأسواق هذه قد تكثر الأسواق في بلد دون بلد فهي علامة صغرى لأنها تقع في بعض البلدان دون البعض الآخر لما يقول من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم مثلا فشو التجارة أيضا هذه قد تظهر في عدد من البلدان ولا تظهر في غيرها فنقول هذه علامة صغرى لأن ليس كل البشر يشعرون بها لكن لما يقول لك من علامات الساعة ثلاثة خصوص عظام خصف بالمشرق وخصف بالمشرق خصف بالمشرق وخصف بالمغرب يعني في شرق الكرة الأرضية وفي غربها وخصف في جزيرة العرب هذا ما ذكره عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الكبرى إلا لأن العالم كله سيرتج بسبب هذه الخسوف الثلاثة وسوف يعلمون بها جميعا مثل مثلا ما ذكر بعض الباحثين لما قالوا أن سوناني الذي وقع في أندونيسيا قبل فترة في البحر وحصل منه غرق عندهم وفي الفلبين وفي سريلنكا وتحركت به جزر من أماكنها إلى آخر ذلك ذكر بعضهم من هذا هو الخسف الذي في المشرق لأنه وقع في الشرق وهو خسف شديد في البحر أدى إلى تلاطم الأمواجه وتحرك الأرض تحرك يعني طبقات من الأرض فأثر ذلك وعلم به كل العالم قالوا هذا من علامات الساعة الكبرى هذا قول لبعض الباحثين طبعا وإن كان لا نستطيع أن نجزم بأن هذه العلامة التي في الحديث وقعت على ذلك الشيء إلا أن يأتي قرينة قوية أو أن يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير موجود ممكن غدا أو بعده أو بعد فترة يقع أيضا خصف آخر في المشرق ونقول اوه إذن سونامي لم يكن هو المقصود بالحديث إذن المقصود بالحديث هو هذا الثاني لأنه أقوى مثلا ولذلك الجزم بهذا الجسد بتنزيل علامات الساعة على حوادث يبدأ عن طالب العلم عادة مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتشار القلم انتشار القلم انتشار القلم انتشار الكتابة القدرة على الكتابة الناس في كثير منهم ما يعرف يكتب. يعني كانوا يطوفون في الكتاب في القرية ان AD واحد يقرأها او يكتب لهم ما يجدون فيقول اي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة انتشار القلم طيب تعال طبق هذه العلامة الصغرى تجد مثلا تطبقت في بعض الدول لكن في بعض الدول لا تزال الأمية عندهم تصل إلى 60% من الشعب هل نقول والله عندكم انطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم انتشار القلم ما اهتشار القلم عندهم ما يعرفون يختمون إلا 40% من الشعب أما العلامات الكبرى مثل العلامات التي نتحدث عنها الآن فهي علامات عشرة جاء بها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الذي نتحدث عنه اليوم وهو الدجان والدجان هو أهم علامة من علامات الساعة الكبرى يعني من علامات الساعة الكبرى العشر الدجال ومنها خروج الدابة ومنها ظهور يأجوج ومأجوج ومنها نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ومنها ثلاثة خسوك خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم جزيرة العرب ومنها هي آخرها نار تسوق وتخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم ومنها ذكروني باقي ثنتين فطلوع الشمس من مغربها لا المهدي من الصغرى ليست من الكبرى ذكرنا الدخان وذكرنا الدجال ثم ذكرنا الدابة ذكرنا الدابة أو لماذا ذكرنا؟ ذكرنا الدابة هذا هو لا لا يا ولدي دخلنا في السياسة ها أنت متورقنا ها عيسى ذكرنا ذكرنا يا جوج ما جوج الله يجيرك منهم فروج المهدي من الصغر وليس من الكبرى ها. طيب يمكن أذكرها أثناء الأمور أثناء الحديثنا بإذن الله الدجال هو أعظم فتنة في الدنيا منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى قيام الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبل إلا حذر أمته الدجال ما في نبي نوح عليه السلام قبل ما يموت قال لقومه انتبهوا من الدجال إن ظهر فيكم لا تتبعوه ولا يعني وحذروا منه عيسى عليه السلام حذر أمته منه لوط هوت صالح شعيب ما من نبي أكثر من مئة وعشرين نبي اللي بعثوا كلهم حذروا أممهم من واحد من شخص واحد من البشر لأن من نسل آدم هو بشر مثل الدجال إلا أنه عنده أنواع من السحر يمكنه الله منها حتى يمتح الإيمان الناس ما من نبي قبل إلا حذر أمته النسيح الدجال وعيسى حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماً على المسيح الدجال ثم دخل بيته فنبث الصحابة وهم جالسون يتحدثون عنه طيب إذا طلع ماذا سنفعل طيب هو يطبع من وين طيب يتحدثون أشغلهم الموضوع فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه يقول فقال أما زلتم على مكانكم قالوا نعم يا رسول الله إنك ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت يعني حقرته وأنه كذاب دجال أعبر العين لا تصدقوه وفي نفس الوقت خورتنا منه أنه يتبعه الناس وأنه يفر الناس منه فخفضت فيه ورفعت حتى ظلمناه بطائفة النخل ظلمناه القريب وصل النخل فقال صلى الله عليه وسلم لهم إيش قال هل قال لهم لا لا تخافوا منه ليس لهذه الدرجة لا لا تعطوا الموضوع أكبر من حجمه لا اكد عليهم أكثر قال أغير الدجال أخوفني عليكم في فتنة أعوى من الدجال أخاف عليكم منها اغير الدجال غير الدجال أخوفني عليكم بعدين طمنهم قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم والله انطلع الدجال يا صحابة وأنا بينكم أبد اتركوه علي أنا الذي بإذن الله أحاجه دونكم ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن يخرج ولست فيكم إذا أنا توفاني الله وخرج الدجال فإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه كل واحد هذا يتدبر نفسه مع الدجال إن في يخرج فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين فتنة المسيح الدجال وأعظم هذه الفتنة ويبين صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن هذا الدجال ينبغي أن يستعيد الناس منه قال صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر كل صلاة يستعيد بالله من فتنة المسيح الدجال في آخر اللهم أن بك ومن فتنة المسيح الدجال ناحب كل صلاة تصليها يسمى أن تختمها باستعادتك بالله يتعلم المسيح الدجال وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن الدجال يخرج في آخر الزمان متى؟ قال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابل الدجال متى يطلع لما الناس ينسون موضوع الدجال يصبح ما يعرفون في شيء يسمى الدجال لا يعرفون ما هي علامات الدجال ما يعرفون ما هي الفتن التي يأتي بها الدجال ينشأ جيل ما يعرف عن الدجال أي معلومة يعرف ان فيه رب فيه رب لازم نعبده فيه رب سبحانه وتعالى يعني قدير قدرته جل وعلا أعظم من قدرة البشر في جيل يطرع جاهل عنده معلومات عامة عن الربوبية لكن معلوماته في الأمور الدنيوية كثيرة مثل ما هو واقع اليوم مع الأسف تجد بعض أبلائنا اليوم الصغار يتعامل مع الآيباد ويتعامل مع الأجهزة الحديثة تعامل الخبير بينما ربما لو, لو تقولنا سمع لي يعني قصار الصور يخطأ فيها يعني بدأ يظهر جيل عندها المعلومات لكن تعاني عند المعلومات الشرعية ما هي موجودة فلما يظهر هذا الجيل ويصبح هو في الأرض هو اللي كبار وصغار هو هذا الجيل الجاهل يطلع الدجال يطلع الدجال يقول لهم أنا ربكم يا سماء أنضري وتمطر يا أرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها يا أرض أنبتي تنبت يقتل الرجل ويقول له قم حيا ويقوم حيا أنا ربكم عندها يقول هؤلاء نعم أنت ربنا ليش؟ لأن العلامات التي تدل على كذبه ما يعرفونها هم خلاص نسوها لماذا؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام هنا حالهم قال حتى يذهل الناس عن ذكره خلاص ما يذكرون الدجال يمكن بعد ثلاثين أربعين سنة لو تقول واحد تعرف الدجال؟ قال أي دجال من هو الدجال؟ ما يدري يذهل الناس عن ذكره يغفلون وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابل حتى خطب جمعة معادي يتكلمون عن الدجال يتكلمون في قضايا أخرى تماما وبالتالي الدجال لما يشعر لما يأتي الوقت الذي يكون مناسبا لخروجه والناس في جهل تام به عندها يخرج الدجال ويدعي أنه ربهم لذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالحذر منه وبالتعود منه المسيح الدجال هو رجل من بني آدم طوله مثلنا وعرضه معاه من بني آدم من سلالة آدم عليه السلام سمي بالنسيح قيل لأن عينه ممسوحة عين الدجال ممسوحة إحدى عينيه اليسرى على الأغرب وبعضهم اليمنى على أغرب لكن الأقرب أنها اليسرى كالعنبة الطافية الآن يا جماعة لما يكون العنب ينبط في, في, في شجره وعنبط تترك العنب ما تجنيه تجد العنبة تكون مليئة بالماء فإذا تركتها ماذا يحصل فيها تبدأ تجف, تجف وتصفر وتطفى فيقول صلى الله عليه وحيانا أنت لما, لما تشتري عنب تجد بعض العناقيد فيها عنب صايمة مثل الزبيب أو لنا غلطان طافية فبدل معينه مليئة بالماء كأعيننا الآن لا تصبح إحدى عينيها أورا كأنها طفد كأنها انطفد كالعنبة العنبة الطافية ما دين الله صلى الله عليه وسلم ليش ما قال مثلا الرمان الطافية ليش قال كالعنبة لأن أشبه شيء بعين الإنسان العنب عن قلنا لا دائرة العنب هذه أشبه شيء بعينب فشبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا قال كالعنبة الطافية وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بهذا لأجل أن نحضر منه فسمي مسيحا لأنها منسوح العين وقيل سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض فره يطوف الأرض كلها في أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويسائر أيامك أيامكم كما سيأتي تفسيره بإذن الله فقيل سمي مسيحا للأول أو سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض وخلق الله تعالى مسيحين مسيحا مسيح صادقا ومسيحا كذابا أما المسيح الصادق هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي كان يمسح المريض فيبرع بإذن الله والمسيح الكاذب هو المسيح الدجال الذي ذكرنا سبب تسميته بالمسيح سمي بالدجال لأنه كذاب الآن ليش ما قال المسيح الكذاب ليش قال الدجال أيهما أعظم وصفا بالكذب الكذاب أم الدجال فكأنه من كثرة اختراعه وكذبه وتصنعه للأمور سمي بالدجان أي كثير الدجان وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجانون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله إذن قبل الدجان يأتي من علامات الساعة دجانون مثل مسيلم الكذاب قال انا دجان ومثل سجاح مرأة أيضا قالت إنها نبي... مسلم الكذاب قال إنه نبي وهو كذاب دجال سجاح أيضا امرأة قالت إنها نبية وتبعها قومها ثم إن بعض قومها ما عجبهم أنها امرأة وصير نبي فقال أحدهم قال أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس جكرانا نقول حن جاءنا نبيه حرماه وغير أنبياءهم رجاله ولما جاء مسيدنا بيتزوج سجاح نبي يدعي النبوة وهي أيضا تدعي النبوة قال له قومها لا تعطينا مهرا تزوج نبيتنا لازم تعطينا مهر فقال أيه رضيكم أن أسقط عنكم صلاة قالوا نعم أسقط الفجر والعصر قال أسقطتوهما فهذا مهرها ودخل عليها فكلهم كذابين درجالين فظهر الدرجال وإلى زماننا هذا لا يزال يخرج بعض الدجالين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في أحاديث كثيرة وصفه عليه الصلاة والسلام وصفا دكقوا في هذا الوصف لماذا؟ لأن الدجال في آخر الزمان وهو يطوف في الناس قال عليه الصلاة والسلام عن حاله من سمع بالدجال فلينأ عنه ليفر من بين يديه ليبعد عنه فإن الرجل يأتيه يضمن أنه مؤمن فيتبعه من ما يرى معه من الفتن يأتي واحد يقول أنا متأكد أنه الكذاب سأذهب قابل انا يا جماعة أعرف أنه كذاب والله أدري سأذهب أحاوره فإذا وصل إليه ورأى الفتن انقلب إيماله أنه كذاب انقلب إلى تصديق به وآمن به وارتد عن دين الله فيقول صلى الله عليه وسلم لا يعرض أحد أحدكم نفس نفسه لا يعرض أحدكم نفسه لهذه الفتنة ينأعني طيب في واحد في آخر الزمان هو اللي يأتي ويقف أمام الدجال ويقف وقفة رجل هذا أعظم الناس شهادة عند الله تعالى من هو هذا آه قبل عيسى عليه السلام هذا قبل أيضا ليس المهدي هو رجل من أمة, من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا اسمه هذا الواحد يا جماعة يسمع بالدجال وأن الناس تتبعوه فيتوجه جهة الدجال مباشرة فإذا أقبل جهة الدجال الدجال وإذا مسلحة الدجال أصحاب السلاح يحمون الدجال من أماكن بعيدة فإذا أقبل أمسكوا به قالوا له إلى أين تذهب قال إلى هذا الكذاب فيقول له أو ما تؤمن بربنا كيف تقول على الكذاب أو ما تؤمن بربنا قال ما بربنا خفاء أنا مؤمن بالله من زمان ما بربنا خفاء أنا أعرف صفات ربي أؤمن به ما بربنا خفاء فيرفعون عليه السيف ليقتلوه فيقول بعضهم لبعض لا تقتلوه اليس قد قال لكم ربكم لا تقتلوا احدا دونه هو اللي يقتل تقتلوا احدا فاسلو به الى الدجال فيقول له الدجال اوما تؤمن بي الدجال واقف بشر مثله يعني بين عينيه كفرا وعينه ممسوحة واضح ان هذا كذاب ربنا سيكون بهذه الصفات الناقصة فيقول له الدجال أو ما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب قال فيرفع الدجال والسيف عليه ويضربه فيقطعه جزلتين رمية الغرب مثلما واحد مع عصى الحصات حصات أو كذا ثم يرميها فيصبح بينها وبينه مثلا عدد من الأمثار فهو لما يضربه من قوة الضربه يطير قسمين رمية الغرب يقطعه جزلتين ثم يمشي الدجال بينهما ثم يرتبط على اللي عنده ويقول لهم رأيت من أحييته لكم تشكون إني ربكم فيقولوا لا لا ما ننشق أنت ربنا لو تحييه ازدنا يقينا أنك ربنا قال فيقول له غم فيجتمع الجزءان ويقوم فيقول له ها آمنت بي يقول ما بك إلا بصيرة أنت المسيح الكذاب فيأتي الدجال ليطفع رأسه فيجعل الله ما بين طرق عند كتفه إلى أذنيه نحاسن يبغي يضرب ما يستطيع الدجال فيأخذه ويلقيه في ناره التي هي جنة أو هي ماء بارد, هي ماء بارد كما جاء في النص طيب هذا الشاب يا جماعة لولا أنه كان قالب علم وقال عن الدجال وعارف صفات الدجال قال كان ممكن ينتبه عنه ما يدري وأيضا هذا الرجل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شهادة هذا الرجل يا جماعة لما الدجال قال له قم وقام بين يديه التفت هذا الشاب إلى الناس وقال أيها الناس لا تؤمنوا به والله لا يستطيع أن يصنع هذا بأحد غيري السؤال كيف عرف هذا الشاب أن الدجال لا يستطيع أن يصنع هذا القطع والإعادة إلا بواحد وقد تحقق فيه كيف ممكن يقدر يسوي بعشرين غيري لماذا قال الشاب يا ناس تره ما يستطيع يفعلها إلا بواحد وهو أنا فعلها وانتهى لا بصدقه كيف عرفها المعلومة؟ لأنه قرأ الحديث هذا وقرب العلم وعرف صفات الدجال وعرف أن الدجال يقطع واحد مصفين فلما وقع هذا الوصف عليه هو علم أنه هو الشاب الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولذلك اسمعوا الآن الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا لنا ذكر صفات شكل الدجال صفات خلقيه للدجال قال انه شاب قطط عينه طافئه هو شيخ شاب ما راح ياتي له هذه اول معلومه قطط شعره مجعد طويل يضرب الى الكتف تقريبا ما ما يجينه اصلا اللي مثلا هو شعره إلى شعره ناعم جدا لا حتى وصف شعره أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يأتي أحد يقول والله ما اتبعت ما دريت النهى الدجال كيف ما دريت حتى شعره أخبر نبيه النبي صلى الله عليه وسلم بصدرته قال الحج عليه. قال إنه الشاب قطت عينه طافئة كأني طافئة ذكرت لكم يعني منطفئة كأني أشبهه بعبد العزة نقط نقطة وعبد هذا رجل من خزاعة مات في الجاهلية قال فمن أدركه منكم فليقر عليه فواتح سورة الكهف إذن احفظوا أول عشر آيات من سورة الكهف حفظوها أبناء طيب من وين يخرج الدجال هو يخرج ابن اليمان هو يخرج جزيرة العرب هو يخرج إجينا من ولا غربوله من الشرق ولا من الشام ولا من العراق ولا من مصر ولا من السودان من وين ياتينا طيب الدجال قال انه خارج خله ما بين الشام والعراق في منطقه بين الشام والعراق سيخرج منها الدجال وانظر الى فقه عليه الصلاه والسلام الشام والعراق ملتصقتان قال انه خارج خله بين الشام والعراق فعات يمينا وعات شمالا يعات يعني أكسدا في شمال الأرض وفي يمينها يا عباد الله فاتبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض فالفاسد هذا كم بيقعد عندنا وما لبثه في الأرض فقال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قال الصحابة يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم واحد ما أحسن أسئلة الصحابة اهتمام الصحابة بالصلاة لم يجعلهم يقولون هذا اليوم الذي كسنه يا رسول الله كيف ناكل نشرب الشمس تغيب ولا ما سألوا أسئلة دنيوية أهم شي صلاتنا يا رسول الله اليوم اللي سنة بنصلي فيه خمس صلوات ولا أقل ولا أكثر قال لا أقدرونه قدره يعني انظروا مثلا كم كنتم تلبثون بين الفجر والظهر أمثلا أربع ساعات بين الضر والعصر مثلا ساعتين بين العصر والمغرب ساعتين مثلا يعني أقدروا قدره إذا مضت والشمس طالعه يعني السنة كاملة تضل الشمس طالعه إذا مضى أربع ساعة صلونا الفجر مثلا مضى خمس ساعة صلونا الظهر مضى ساعتين أقدروا قدره ضعوا لكم جدولا تسيرون عليه قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض وما إسراعه بيقدر في هالأربعين يوم يطوف الأرض كلها فما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح مثل الغيم الأسود المليء بالمطر إذا كانت وراءه ريح تدفعه قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القول فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمتر والأرض فتمت فتروح عليهم سارحتهم السارحة الغنم ذهبت تسرح ترعى تروح عليهم تعود في الرواح يعني في الليل في المغرب تروح عليهم ساريحاتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر الشعر الجلد اللي على الغنم طال من الخير والنعمة وخواصرها امتلأت شحم والضروع امتلأت لبن من النعمة التي أكلتها من الأرض لما تبع الدجال فأمره الأرض فأنبتت قال ثم يأتي القومة يمر بقبيلة فيدعوهم فيردون عليه قوله أنت المسيح الكذاب أنت المسيح الدجال قال فينصرف عنهم فينصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ابتلا اللي يتبعونه يبارك لهم وتمبتلق. اللي ما يتبعونه يصبحون الصبح ممحلين النخل إن, إن كان عندهم نخل ذهب كمرها الأرض أجدبت سالحتهم غنمهم تموت من الجوع كله لما كذبوا قال ويمر بالخريبة يمر بالأماكن الخراب التي كان فيها سكان قال يمر بالخريبة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعوا كنوزها كيعاسي بالنحل تبدأ الأرض تتشقق ويطلع ذهب في الآن بعض الأمم السابقة فيها أموال هذه الأموال أين ذهبت إما حفروا في الأرض وذفنوها أو إلا مثلا ماتوا ومع تتابع السنين التراب غطى على ديارهم وغطى يعني الآن يقال مثلا في الربع الخالي يقال في قرى كاملة غطتها الرمال في أماكن تكون مثلا الرمال غطت أوذية كاملة هذا الوادي كان في قرية وغطته الرمال مثلا على علو مئة متر, مئة متر. خلاص غيبتهم تمام طيب هذه الأرض هذه التربة يمشي عليها الناس لا يدرون تحتهم قرية كاملة إلا عبر بحث جيولوجية ودراسات فيمر الدجال بالخريبة يقول أخرجي كنوزك فتتبع كنوزها كيعاسي بالنحل النحل لما يسير مجموعات تتبعه الكنوز تمشي وراءه ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا هذا الذي تكرم في السطر فيضربه بالسيف فيقطعه جسلتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك هذا الرجل يتهلل وجهه يضحك أمام الدجال يعني أنت كذاب يا دجال لما تقطعني تظن أني لن أعلم بأنك الدجال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاكه وسوف يأتي معنا بعد خليل هلاكه بإذن الله تعالى الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعدده له أول شيء ذكرنا لكم صفة شعره وصفة عينه وأنه شاب ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رجل من بني آدم قال إني يقول عليه الصلاة والسلام إني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبل نبي يعني يقول سأعطيكم معلومات على كل الأنبياء اللي من قبل ما أعطوا أقوامهم مثل هذه المعلومات إيش المعلومات قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعد ثم يثني فيقول أنا ربكم ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا ترون ربكم حتى تموتوا لا يمكن ربكم ينزل لكم في الأرض. وترونه. إلا بعدما تموت إذا مات الإنسان وقعت يوم القيامة إن كان من أهل الإيمان والتقارى ربه جل وعلا يقول عليه الصلاة والسلام وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوم بين عينيه كاثر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب مكتوب يا جماعة بين عينيه كاثر كاثر كما في رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن اللي يعرف يقرأ سيقرأها كافارا والمؤمن اللي ما يعرف يقرأ أيضا سيعلم أن هذه معناها كافارا قد يقول بعضكم كيف ما يعرف يقرأ ويقرأ هذه يعني نقول كما أن الإنسان الأمي أنه لو تأتي بإنسان أمي ما يعرف يقرأ ولا يكتب وترسم له شجرة وتقول هذه شجرة تقول ما هذا يقول لك هذه شجرة فتكتب اسمه فتقول ما هذا في قرد اسمي هو لم يعرف لأنه قرأه عرفه لأنه حفظ الشكل عرف أن هذا الشكل معناه اسمه فتعود على هذا فيلقي الله في قلب المؤمن معرفة كلمة كفارة كما يعرف أن هذه رسمة شجرة وهذه رسمة جبل يقرأها كل مؤمن كاذب غير كاذب الدجار رجل جسيم مهب نحيل ونحيل جسيل أحمر في حمار يعني مهب أسمر أبيض على حمرة جعد الرأس أعور العين رجل جسيل يعني رجل عظيم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ويكفي في هذا الوصف أن تعلم أن الدجال أعور وربنا جل وعلى له أعظم صفات الكمال ولا يكون بهذه الصفة يعني بصفة العوى الدجال يا جماعة أعور العين اليسر وهو كثير الشعر كما ذكرت وشعره ليس ناعما شعره جانس وهو رجل قصير جسيل لكنه قصير وهو أبحج الأبحج يا جماعة هو الذي ساقاه متباعدان تجاه مثلا الفخذين منتصق عادي لكن إذا جيت عند الساقين تجدها متباعدة فيها ميلان فهذا هو الألاف وله هو أسامي أخرى عند العرب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض فراه العين ماء أبيض ولكن في الحقيقة هم ليس ماءا والآخر رأي العين نار تأجج قال فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشوف منكم الدجان ليأتي إلى النهر الذي يراه كأنه نار وليغمض عينيه ثم ليقطع رأسه وليشرب فإنه ماء بارد ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الدجان من سوح العين عليها غفرة غليظة مكتومة بين عينيه كاثر يقاؤه كل موهن كاثر غير كاثر الضفر مع وفر الضفر الحكمة طبعا من كونه أعور أن الله جل وعلا جعل فيه من قصره ومن فحج ساقيه ومن عمر عينه ومن شكله ما يدل أنك ممكن تكون رب أنت يا دجال لو أنك رب لأصلحت لا نفسك أنت لو أنك رب تقدر على كل شيء كان صلحت عينك يا دجال أنت لو رب تقدر على كل شيء كان أصلحت ساقيك يا دجال لكن أنت يا دجال مليء بالنقائص تقول أنا ربكم طيب ربنا ليش ما صلحت نفسك ولذلك جعل الله تعالى في هذه النقائصة الظاهرة المسيح الدجال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وذكره الله جل وعلا إشارة إليه في القرآن يقول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك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 لا ينفع نفس الإيمان وها لم تكن من قبل وكسبت في إيمانها خيرا الدجان متى يخرج؟ إيش ترتيبه؟ تخرج علامات الساعة تتقارب الأسواق يتقارب الزمان يفشو، يظهر القلم تفشو التجارة علامات معينة ثم يخرج المهدي خلال ذلك والمهدي هو رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن ابن علي فهو حسني علوي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث إذا بقي وقت في المحاضرة ذكرت لكم شيئا منها هذا المهدي يا جماعة يخرج عند اضطراب الأمر والناس ما في أحد يحكمهم ولا في حكومات ثابتة والناس مضطربون فيبعث الله تعالى رجلاً اسمه كسمي واسم أبيه كسمي أبي يعني محمد بن عبد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمه كسمي واسم أبيه كسمي أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا هذا يا جماعة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يقود الناس يقودهم في أمورهم يقودهم في معارك المعركة الكبرى التي تقع بين المسلمين والنصارى يكون قائد المسلمين فيها المهدي طيب لما المهدي يكون موجودا على الأرض يخرج الدجال يخرج الدجال ويأتي يسيح في الأرض فالمهدي وأصحابه ما يستطيعون يواجهون الدجال فيذهبون إلى تلسطين في الشام ويتحرزون في الطور يعني جبل يدنسون فيه والدجال محاصرهم من تحت له قادر يصعد إليهم ولهم يريدون النزول إليه ففي أثناء وجودهم على هذا الحال والدجال موجود ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عيسى بن مريم عليه السلام سيتكلم عن غدا شيخنا الشيخ عبد الرحمن المحمود بذنه تعالى تفصيلا لكن سأعطيكم علاقته بالمسيح لأنه يتعلق به نهاية المسيح الدجال ينزل عيسى بن مريم من السماء وعيسى الآن موجود في السماء الرابعة رأاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء كما في إسرائيل بخاري فينزل واضعا يديه على أجنحة ملكين اللي هو عيسى عليه السلام عليه مهرودتان مهرودتان يعني قطعة قماش مثل الاحرام. إذا خفض رأسه قفر منه كمثل جمان اللؤلؤ يعني كأنما أخرج من دماس دم دماس الحمام ليس الحمام الذي يقضى فيه الحاجة الخلاء لا الحمام كان في السابق يا جماعة عندهم أماكن يأتي الناس يغتسلون فيها الأتزل موجود اليوم في الشام وفي تركيا فاللي يدخل يكون جورط جدا فيكون وجهه مليء بالعرق وشعره مليء بالعرق فكأنما خرج من هذا المكان يعني مليء بالماء من جراء مروره بالغيوم يعني فينزل عيسى بن على المنارة البيضاء شرقية دمشق ثم يأتي عيسى بن في ظلمة الليل إلى هؤلاء المجتمعين المحصورين من الدجان هؤلاء قبل مجيء عيسى بن يكون عندهم اجتماع في الليل يقول بعضهم لبعض يا جماعة إلى متى ننتبر الدجان أحاط بنا في كل مكان وأفسد نساء وأفسد الناس وجعلوا يتبعونه النساء والرجال لازم ننزل نقاتله لا, لا تقاتله إلا بنقاتله ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتاله إنما قال تروا من خوفا على دينكم احنا مجموعة إن شاء الله لا يبدون يتحاضرون فبأتناء حوارهم يؤذن لصلاة الفجر طيب فيقيمون الصلاة فتلقى عليهم ظلمة إما عندهم ضوء وينقفأ أو شيء ترك عليهم ظلمة فينزل عيسى بن عليه السلام بينهم عليه لأمة الحرب لأبس لباس الحرب ثم يسفرون وإذا عيسى بينهم فينزل عيسى على وجودهم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ثم يعلمون أن الله قد كفاهم الدجال خلاص عيسى هو اللي بيقتره يعرفون لا حديث يقول عيسى له تقدم فيقول تقدم أنت يا روح الله أنت لأهد نبيل أن تقدم فيقول عيسى لا إنها لك أقيمت تكرمة الله لهذه الأمة يقول عيسى أمتكم أفضل لأمم لا يمكن واحد من أمة أخرى يصليبكم إماما أنتم الأئمة قال تكريمة الله لهذه الأمة بل تخدم أنت فيقول عليه الصلاة والسلام منا الذي يصلي عيسى خلفه قيل منا يعني من أمتنا وقيل منا آل البيت فيصليون إذا صلوا الفجر نزل عيسى بن مريم بالتجار. فإذا رآه الدجال فرع فيلحق عيسى ويفر الدجال ويلحق عيسى ويبدأ الدجال يدوب بشدة الخوف يبدأ يجلس ويرتعد ويدوب فيقبل إليه يقول صلى الله لو تركه نمات من الرعب فينزل فيقبل عيسى ويضربه باست الرمح فقال بالسيف ثم يريهم الدم خير العيش العيش خير العيش في الدنيا كلها العيش أقصد المعيشة يعني ليس والعهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عهد الذي فيه نبي الله عيسى عليه وسلم لكن أقصد خير العيش كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يكون معيس أبو مريم خير المعيشة والطعام والشراب لأن الله تعالى يبارك في كل شيء يعني يقول يأكلون الرمان ويستغلون ويستغل بقحفها ان عنقود من العنب يكفل فئام من الناس في بركه اللقحه من الغنم أو من الابل تكفي القبيله كامله في ذبيحه واحده ويلبت عيسى بن مريم زمانه كم يلبث عيسى بن مريم وكيف تكون وفاته عليه السلام وهذا سي يتكلم عنه الشيخ هاشم الرحمن المحمود غدا باذن الله تعالى بعد المغرب تعالوا نعود إلى الاشياء التي تسبق خروج الدجال الذي يسبق خروج الدجال المهدي وأيضا يسبقه قتال المسلمين للروم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحدث عن الدجال يقول إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحى نحو الشام ثم قال عليه الصلاة والسلام عدون يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت تقول الصحابي جاب قلت الروم تاني يا رسول الله الروم بيجتمعون في الشام يغزوننا الروم تاني ركزوا يا جماعة ترى سبحان الله اللي ينظر اليوم في الواقع يجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأحداث كأنك يعني أخذت أحداث آخر السنوات وبدأت اليوم تفصلها على الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم هنا أن القتل بيكثر في آخر الزمان يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة قالوا كيف يا رسول الله قال عدو في الشام يجمع لأهل الإسلام قالوا الرومة عني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة يبدا الناس بشده القتال يرتدون او يفرون قال فاشترك المسلمون شرطه الموت لا ترجعوا الا غالب واحد من المسلمين يقول يا جماعه الجيش الاسلامي تفرق الجيش الاسلامي يا من يبايعني ان نقدم ونموت من ما نرجع الا ميتي يعني اما ان نموت او اما نرجع منتصرين ما نرجع اما الموت واما الشاء اما الموت واما الانتصار ف يشترط المسلمون شرطة الموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحدز بينهم اللي يبدون يقاتلون يقاتلونهم يموتون والأحياء منهم ثابتون فيفيء هؤلاء, فيفي هؤلاء وهؤلاء وتفنى الشرطة كل اللي تقدموا ماتوا ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلونها بوعدة ثانية يحجز بينهم الليل فيفئوا هؤلاء وهؤلاء غالب وتفنى الشرطة ينتصر الروم مرة ثانية ثم يشترط المسلمون شرطة الموت إلى متى نجس قتلونها لا ترجع إلا غالب فيقتلون حتى يمسوا وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام تسامع المسلمون بهؤلاء اللي في الشام الذين لوحدهم يقاتلون الروم وأنهم ثابتون وكل يوم يقتلهم الروم وغدا المجموعة في اليوم الرابة أهل الإسلام في بقية الديناء الديار يزيئون إلي يتوجهون ينهدوا إليهم يعني يقبلون إليهم فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا يعني يحصل في المسلمين شهادة عظيمة وقتل الطائر يطير من يعني مما الموت ورائحة الموت يخر ميتا يقول أي صلى في عليه وسلم الأب كانوا مئا فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح طبعا ينتصروا المسلمون يعني هم المسلمون في كتابهم للروم هذا ينتصرون لكن يقتل منهم كثير يعني شوف لما يجتمع جيش الإسلام اللي في الشام مع الروم اليوم الأول يشتريطون الموت ويموتون الثاني يشتريطون الموت ويموتون مجموعة يعني عصابة معينة اليوم الثالث كذلك اليوم الرابع يقولون يا جماعة اليوم بعد يالله نهجم نموت نموت مثل أصحابنا فيأتي أهل الإسلام يساعدونهم ويحصل مقتلة عظيمة على أهل الإسلام لكنهم ينتصرون فيقول صلى الله عليه وسلم فلا يبقى من المئة رجل كلهم عيال عم إلا واحد هو الوليد الوحيد يقول صلى الله عليه وسلم فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم أقسم الميراث بينه وبين من هم أخوانا كلهم ماتوا أقسم الميراث بينه وبين من ما هم أبوي ماتوا عمي ماتوا الميراث كله اللي أقسمه بينه وبين من أفرح بالغنية وأفرح بالفلوس إيش وهلي كلهم ماتوا قال فبأي بأي غنيمة يفرح وبأي مير وأي ميرات يقسم قال فبينما هم كذلك المجموعة التي بقيت المسلمة بينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريف ان الدجال قد خلفهم في ذراريهم ترى الدجال طلعت راح عندها لكم ياللي طلعت من البند القلعين ترى الدجال وصل عيالكم أنت ياللي تقاتل الآن ترى. أنت ياللي أخوك قتل ترى الدجال جاي عندها لها أن الدجال خلفكم في ذراريكم فيرفضون ما في أيديهم اللي بين أيديهم من غنائم يلقونها ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طريعة يبعثون عشرة فرسان لأن الجيش اللي باقي حتى ينتقل يعود إلى البلد يحتاج إلى وقت وفي ذلك الزمان يكونون على إبن ليس عندهم طائرات سيارات فحتى يصلون يحتاجون وقفة ينتذبون عشرة يبنون يذهبوا على الخيول أسرع بدل ما يمشي ألف مع بعض يمشي عشرة فينتذبون عشرة فوارس يبعثون عشرة فوارس طنيعة قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارس لا لأعرف أسماءهم هذا أسماء كذا وهذا أسماء كذا العشراء يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم يعرف إن هذا فلان بن فلان يقول لأعرفوا من هذا لو أريد قلت لكم أسماء العشراء وهذا فلان ولد فلان وهذا فلان أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هذا خيله أحمر وهذا خيله أبيض وهذا خيله أسود هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ رواهم السلام هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرب أين تقع قيل يا جماعة فيها قولا قيل تقع في مرج دابق مرج دابق شمال سوريا وإلى اليوم لو تدخل على جوجل ايرث أو على خريطة سوريا تجد مرج دابق معروف منطقة يعني وقيل تقع في القسطنطينية أن الروم يأتون من الشمال من أوروبا ويقفون في تركيا القسطنطينية لغزو بلاد الإسلام أو كانت أحداث سوريا اللي موجودة اليوم لها علاقة بهذا الله أعلم أنهم يأتون جيوش فيقاتلهم المجموعات المجاهدين اللي موجودين أصلا فإذا بدأت هذه المجموعات تنهزم نهد إليهم بقية أهل الإسلام المسألة فيها يعني أقوال أنا لا أجزم بشيء في هذا علمه عند ربي جل وعلا إنما هي أحاديث ذكر أهل عندها شروح أنا لكم ما ذكرتكم طيب لأجل الانتهاب نحاول أن نخفل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال هي طبعا ابتلاء الاختبار الإنسان يتقيه بأن يبعد عنه يفر الناس في ذلك الحين في الجبال الدجال عنده سحر يعني يعمل سحر يخير للواحد أن أباه وأمه طلعوا من قبوره وهم جن تصوروا بصورة الأب والأمن جنة ونار كأنها جنة ونار وهي مياه لكن يسحر الناس عنده أنواع من السحر ذكر الناس أيضا ما يتعلق بخبر الشاب المؤمن كما ذكرت وكذلك أبن صياد وكالهان والدجال أو ليس الدجال فأكثر وأتباع الدجال هم اليهود يقول صلى الله عليه يتبع, يتبع الدجال من يهود أصطهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة أصطهان موجودة في إيران يتبعه سبعون ألفا يتبعون الدجال وهم يهود وكذلك أكثر من يتبعه أيضا الجهلة من الأعراب والنساء يتبعه كثير منهم لأنها ترى معه بغرجوا ذهبوا وكذا وكذلك ما بقي في الشر ابدا اخفض ميل على الاوضاع الساعه ساعه الله تعالى فعن طواع التهاون انزع الاشياء لبعاده واحبها الي مع الوسائل لان ل